سيدتي أواني سيدتي السلام عليكم مرحبا بكم وأسعدت أوقاتكم جميعا مرحبا بكم من هنا من مدينة هذه المدينة الجميلة مدينة سابرافيا من عاصمة جمهوريه سرمانيا المتحدة نقدم لكم هذا النقل المباشر لهذه الدولية والدولية التي تجمع بين المنتخب السرماني ومنتخب العالم وهذه هذه المقابله ستعود عائدتها، ستذهب عائدتها لضحايا اعصار شوشيتا الذي ضرب مؤخر من السواحل ما من عليكم نعطيكم تشكيلة الفريقين بالنسبة لمنتخب السيرماني تشكيلته ستكون على النحو التالي في عرص المرمى تخرلو فيتش تخرلو فيتش هذا الحارس الممتاز جدا والذي يعني سعدت اسهمه كثيرا يعني في هذه الايام خاصة وانه تخرلو فيتش في الدفاع تلعب لوفيتش دومينيتش زابوروسكي وقحبوفسكي المنتخب السورماني يلعب بطريقة 4-3-3 في وسط الميدان سرمانوف تيرماتوف نيكتوب لخوف وفي الهجوم ثلاثه مهاجمين براتيسلاب زوبولوفسكي بازعلوف وإيفان نوناتيفا بالنسبة للمنتخبة العالمي المنتخبة الذي سيحمل زيه اليوم أثناء أحد عشر دولة لو استخرتها من فرو في حراسه المرمى معاه مكبرة بزا من ناتوغو شيفزا من إيران بس لك على عليير من من تركيا وكلاوس بس من ألمانيا في الدفاع في وسط الميدان نيكو بابا نيكو من اليابان ياما نيكتو ياما من من كوريا محسور بن فردان ممثل كوريا العربية من السعودية يدنى كنية من اليونان وفي الهجوم كان عادم ماركوش بدهيلو من ايطاليا. واللاعب المتألق جعد عليه حتى الصباح من الكويت يدرب منتخب العالم المدرب الخبير صفارل والذي تحدثت معه ممتاز يا سرسبوروسكي سبوروسكي دل الخلق لامو الفرصة لهنا قلت الذي يتفرله وقلت له يتفرله, يتفرله والفرة تدور وأنت بين برسلونة وليبرفول فأين اللا اللا اللا يعني الصحيح من كل هذا فقال لي وطيبة فقال لي وأنه تقريبا يعني هنا سميع القاتل تستمعون إلى أشياء شديدة بما خص تحول المنتخب تحوله إلى أحد المنتخبات العالمية وإلى الفرق الأوروبية